وَاتَّقُوا حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُم فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُمْ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 إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي, واللائي لم يحظ وعلات الأحمال يجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك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 askanوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون نار تضيق ولا تضارون نار تضيق عليهم وإن كن أولات حمل فافقوا عليهم تا يضعن حملهم فان ارضانكم فاتن اجورهم واؤتمروا بينكم واؤتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو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 129. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 120. وكأي من قرية عتت عن أمر ورسله فحاسبناها شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وذال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنفروا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 لكل شيء علم